بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا منول ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقددا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون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 وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئونوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعند دين كله ولو كرهه المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره كنتم كيف من عذاب اليم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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كما قال عيسى بن مريم للحوالين من أنصار إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا غَاهِرِينَ